الذين تقدم ذكر أسباب سعادتهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى أن قال أولئك لهم جنات عدل تجري هذه أسباب السعادة وأسباب الخلود والحياة السرمذية العظيمة الجميلة التي يرجوها كل صالح أن يصل إليها وهي الفوز بمرضات الله الفوز بجنة الله بنعيم الله المقيم السرمذي الذي لا حوال عنه أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تقدم ذكرهم ممن وصف بالأوصاف وصفوا بالأوصاف السالفة الإيمان والعمل الصالح هؤلاء هم السعداء لهم دار المقام جنات عدن أي جنات الإقامة فلا يتحولون عنها كما هم معلوم في معنى عدن أي بمعنى الإقامة وهم مقيمون فيها لا يتحولون عنها وذكر جمالها وذكر حسنها أي هذه الجنة وأن الأنهار تجري من تحتها وهذا جمال ولا شك أن تجري المياه والعيون تحت تلك البيوت المرتفعة التي عليها وهي من أطيب المساكن وأفضل المساكن المساكن التي تجري من تحتها الأنهار وفيها المياه تمشي هذه مساكن عظيمة ذكر الله وصف تلك المساكن التي يقطنها ويسكنها أهل الجنة جنّات تجري من تحتها الأنهار ما أجملها والله وانظر إلى البيوت التي على البحار ما أجملها وما أحسنها وعلى الجزر أو انظر تلك الجزر التي في بعض البلدان عندنا الآن جزيرة الصغطرة جميلة والأنهار أو المياه من تحتها وهكذا كل ما كان من البيوت على تلك المياه الطيبة وتجري من تحتها تلك الأنهار لا شك أنه جميل فأهل الجنة أكمل الأحوال لهم في بيوتهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم لهم أكمل الأحوال يكون في الدنيا ما يكون لكن مهو مثل ما في الآخرة غير الالتقاء في الأسماء مع اختلاف المعاني ومسميات وهؤلاء كذلك أعني أهل الجنة ينعمون ويسعدون لا بؤس لا مرض لا شقاء لا شيء ما يجدون في الحياة الدنيا كل ذلك منتفن في الآخرة أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتها من تحتهم الأنهار يحلون هذه النعيم على نعيم وجمال على جمال بالنسبة لمن يسكن الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابة فهؤلاء لهم الحلي يلبسون فيها حنيا من أساور من ذهب وهكذا من لؤلؤ وغير ذلك انظر إلى بقوله يحلون فهذا يدل على أنهم فيهم من يلبسهم في تلك الجنة ويحليهم بتلك الحلل والحلي الطيب فما هم يلبسونها بل يحلون يأتي من يأمره الله بتحلية أولئك بتلك الحلي العظيمة ذلك جاء هنا بالفعل مغير صيغة إشارة إلى أنه هناك من يلبسهم تلك الحلل وذلك الحلي يلبسهم غيرهم ويزينهم به وهذا كمال الإكرام لهم وأما بالنسبة للثياب فلم يذكر معها ذلك. ويلبسون ثيابا خضرا هم يلبسونها بأنفسهم وأما الحلي فالناس وهناك خلق يخلقه الله يأمره الله سبحانه وتعالى يحلي أهل الجنة لكمال كرامتهم عن الله سبحانه وتعالى بخلاف اللبس فإنهم يلبسونهم تلك اللباس الجميلة من الحلي تلك اللباس الجميلة من الحرير فمنها ما هو رقيق من سندس ومنها ما هو غليظ وسميق واستبرق فالسندس يكون رقيقة والإستبرق يكون شيء من الغلظة فيه يكون غنيضاً فيلبسون ثياب رقيقة متنوع الثياب منها ما هو رقيق من سندس وكله كما سمعت من الحريض ومنها ما هو يكون سميكاً وغنيضاً فثيابهم تختلف التي يلبسونها وحليهم عظيم وتبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحلون إلى المرافق هذه الحني الطيبة لأن الحنية يوم القيامة تبلغ من المؤمن ما يبلغ الوضوء فلا شك أنها حني عظيمة ومختلفة فمنها ما هو من ذهب ومنها ما هو من فضة ومنها ما هو من لؤلؤ حلي مختلفة فليست على نوع واحد بل على أنواع مختلفة الذهب والفضة وأيضاً كذلك اللؤلؤ وهم يلعمون نعيماً عظيماً فعلى هذا الصبر على هذه الدنيا المتعبة والله تاج الشخص إلى أن يصبر وإذا انتقل منها غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن فهو سينتقل إن كان صالحا وإن كان مؤمنا وعلى خير سينتقل إلى فرج من سجن إلى سعة وفرج وتفتح له تلك النافذة في قبره ويتبنى قيام الساعة والتعجيل بقيام الساعة لأنه عبد الله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد الرسول هؤلاء أهل السعادة الذين وعدهم الله بما وعدهم في هذه الآية وفي غيرها فعندما أسأله يحلون ويلبسون ما هو الفرق بينهما نعم أحسنت أن تغيير صيغة الفعل فيه إذان بكرامتهم وأن غيرهم هو الذي يحليهم بهذه الحلي. وأما اللباس فلم يقل معه ذلك يلبسون وإنما قال يلبسون إذن إلا أن اللباس هو الذين يلبسون بأنفسهم وأما الحلي فهناك من يحليهم بها أحسنته ثم انتقل بعد أن ذكر الحلي إلى الثياب وذكر وصفه الجميل ويلبسون من أجمل الذياب وأحسن الذياب وأعظم الذياب وأكمل الذياب وأبهى الألوان ويلبسون ثياباً خضراً الثياب الخضراً أجمل الذياب فلذلك كان اختيار ثياب أهل الجنة على هذا اللون وهو اللون الأخضر الذي هو أجمل الألوان فأكرمهم الله الله بأجمل الحلي وأجمل الألوان من الثياب ويلبسون ثيابا خضرا. من سندس أي يلبسون ثياب من حرير خضراء رقيقة وثقينة مختلفة ثم انتقل إلى السر التي ينامون عليها ويرتاحون فيها ويتكئون عليها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة هذه نهاية ما هم عليه من الخير نعم الثواب الجنة التي نالوها بكرامة الله وفضل الله سبحانه وتعالى وإكرامه ونالوها بعد ذلك بالأعمال التي هي سبب خلوا الجنة بما كنتم تعملون نعم الثواب هذه الجنة التي أكرمتم بها وحسنت مرتفقا وذاك ساء مرتفقا ما عليه أهل النار من المنازل أمهم فيه متكئون ساء مرتفقة والجنة حسنت مرتفقة هذا حان أهل الجنة في الجنة فهم على أكبر ما يكون من الأحوال متكئين فيها على الأرائك الأرائك هي السر التي عليها الحجلة والحجلة هي شيء كالغبة يزين بالثياب واللباس كما هو عروس قالوا توضع الحجلة أي على شيء كالغبة وتلك السرر التي هم عليها في حجلة تكون أي في شيء كالغبة توضع عليه الثياب وألبسه يزين بها وأهل الجنة في سرر في حجلة في سرر في حجلة وليس سرر مجردة بل سرر في حجلة والحجلة شيء كالغبة يجعل عليه الزينة كما هو في حياة الدنيا يجعل لبعض العراوس فيجعل لها الحجلة شيك القبة وتجعل عليه الزينة وتدخل العروس فيه, فيه وهكذا أهل الجنة هناك سرر يتكئون عليها ليست سررا مجردا بل سرر في حجلة أي في ذلك الذي كالغبة يتكئون فيها ذلك الذي كالغبة مزين بالثياب واللباس وغير ذلك من نوع الزينة يجعل على ذلك السرير وهم مرتاحون متكئون يدل على راحتهم الله ويدل على, على الراحة والاستراحة فإن الاتكاه عنوان الاستراحة الاتكاء عنوان الاستراحة هؤلا متكئون مرتاحون جدا في غاية الراحة في الجنة وإن حصل ما حصل من الأتعاب في الدنيا فنالوا بذلك بعد ذلك الراحة فإن من أتعب نفسه في الدنيا أراحها في الآخرة ومن أراح نفسه في الدنيا أتعبها في الآخرة فلابد من إتعاب النفس حتى يحصل شيء من الراحة بعد ذلك راحة الأبدية الكاملة هذا لا ينال إلا بيتعاب النفس الدنيا فعندما نسأله سؤالا نحويا ننتقل إلى النحو يحلون فيها من أساور من ذهب ما هي من الأولى ومن الثانية من أساور من ذهب فما هي من الأولى ومن الثانية وعندما الندال تبعي ضيه لا بس ها نعم ان اون كما جاء في بعض الايات يحلون اساور في بعض الايات جاء بنزع هذا الخافر يحلون فيها من اساور ان اون زائده والثانيه هذا قول بعض النحاء أن الأولى زائدة والثانية بيانية والذي يظهر أنه لا يتأتى علق الجمهور الذين يشتريتهم في زيادة أن تسبق بنفي وتدخل على نكرة وهنا ليس ثم نفي وإنما إثبات يحلون فيها من أساورة فما فيه نفي في الضابط لكن الصحيح ان هذا الضابط إنما هو أغلبي إنما هو أغلبي كما هو قول الأخفش وقول الكفيين فمن هنا زائدة يحلون فيها أساورا من ذهب كما جاء في بعض الآيات بنزع من وهذا يدل على الزيادة والقرآن يفسر بعضه بعضا وأما من الثانية فهي بيانية كما هو معروف فهي للبيان هذه الأساور من ذهب وليست من فضة التي يحلون فيها هذا نوع آخر من ذهب فهي للبيان وهي التي تقع بعد نكره فتأتي هذه من مبينة نكر مبهمة فتاتي هذه من مبينة للنكر السابق المبهمة هذا معنى ما تقدم وهذا هو المراد بمن الثانية أنها للبيان هي التي تفسر نكرات قبلها تأتي بعد نكره فتفسرها أو تأتي بعد معرفة أيضاً كذلك فتفسرها فاجتنب الرجسة من الأوثان تأتي بعد معرفة أو بعد نكره وأكثر ما تقع بعد مهما وبعد ما مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فتأتي كثيرا بعد ما ومهما لإفراط الإبهام فيهما فيؤتب من البيانية مهما تأتنا به من آية مهما هذا أي شيء تأتنا به أي شيء الآن المقصود هنا من آية ففسرت من مهما لأن مهما فيها افراط في الابهام فتحتاج الى تفسير وهانك ما, ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمه فمن هنا بيانيه مفسرا لما المبهمه المفرطه في الابهام وقد جاءت بعد غيرهما تفسيرا لمعرفة فاجتنب الرجس من الاوثان فالرجس هنا من الاوثان اجتنب الرجس من الاوثان ليس من غير الاوثان من الاوثان فالمقصود به الأوثان ولها ضابط بعد النكرة وبعد المعرفة فضابطها بعد المعرفة أن يحل محلها موصول مع ضمير فاجتنبوا الرجسة من الأوثان الذي هو الأوثان هذا ضابط من البيانية التي تقع بعد المعرفة فاجتنبوا الرجسة من الأوثان الذي هو الأوثان والتي تقع بعد النكرة يؤت بالضمير فقط دون الموصول إلى وقعت بعد النكرة ضابطها أن يقع في محلها الضمير دون الموصول كما في هذه الآية من أساور هي ذهب من أساور هي ذهب وهكذا من استبرق, استبرق, استبرق, استبرق أي هو استبرق فيؤتى بالضمير محلها فقط إذا وقعت بعد النكرة وأما إذا وقعت أو من سندس أي هو سندس فهذا ضابطها بعد المعرفه وبعد النكرة فمن يعيده ضابط من البيانية بعد المعرفة وبعد النكر فإن تقع بعد النكرات وبعد أيضا المعارف فتبينها التي بعد المعرفة يحل محلها موصول مع ضمير فاجتنبوا الرجس من الأوثان الذي هو الأوثان والتي بعد النكر يحل محلها الضمير فقط أحسنتة كما في الآية من أساور من ذهب هي ذهب من أساور هي ذهب حل محلها الضمير فقط دون الموصول هكذا أيضاً من سندس هي سندس إلى آخره وغالباً هذه من البيانية تقع بعد أي شيء بعد مهما وما الذين فيهما إفراط في الإبهام فيؤتى بها بياناً لهما وقد تقع بعد ما سمعته تقع بعد غير مهما كما ذكر في الآية فاجتنبوا الرجساء هذا ما هو مهما من الأوثاء فهذه من تسمى بالبيانية التي تُبيِّن ما أُمهِم قبلها فيقال لها من البيانية قال رحمه الله قوله تعالى أُولَئِكَ لهم جَنَّاتُ عَدْن أي إقامة يقال عَدَنَ فُلَانٌ بالمكان إِذَا أَقَامَ به سُمِّيَتْ عدنا لِخُلُودِ المؤمنين فِيهَا قوله تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورا لماذا لم يقل من أساور ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع تمنع الصرف فيجر الإسم معها بالفتحة نيابة عن الكسرة فقال هنا من أساورا ولم يقل من أساورا يحلون فيها من أساور من ذهب قال السعيد بن جبير يحل كل واحد منهم ثلاث أساور الله أعلم واحد من ذهب نعم هذا موجود في القرآن ظاهره واحد من ذهب واحد من فضة واحد من لؤلؤ وياقوت هذا قد جاء في القرآن التنوع في الحلي قوله يلبسون ثيابة هل يلبسونها دفعة واحدة من أنهم يتنوعون ويتقلبون تار يلبسون الأساور من ذهب وتار يلبسون الأساؤر من فضة وتار يلبسون الأساؤر من لؤلؤ وياقوت هذا ليس ببعيد ولكن سعيدا يرى أنهم في وقت واحد يحلون بثلاث حلي من ذهب من فضة من لؤلؤ وليس ببعيد أنهم يتقلبون في هذا النعيم كما يتقلبون في أكل الفواكه قانا وهكذا أيضا في الأنهار يشرب من هذا ويشرب ويأكل من هذا إلى آخر ذلك تارات مختلفات فهذا ليس ببعيد قال رحمه الله قوله يلبسون ثياباً خضراً من سندس وهو ما رق من الديباج والديباج هو الحرير واستبرق وهو ما غلوض منه ومعنى الغل في ثياب الجنة إحكامه وعن أبي عمران لا يسمعونها غنيظة تضررون بها أبداً فالمريحة مثل الثالث الأول الذي هو السندس وهم يتنعم يتنعمون بالثياب أيضاً ويختلفون فيكون أيضاً من ذاك الباب نستدل بالثاني على الأول أنهم تار يلبسون من ثياب من سندس وتار من السبرق لا دفع واحدة السندس والسبرق من الثياب بل يتغلبون في هذا تارات مختلفة في الثياب وتارات مختلفة في الحلي قال رحمه الله هو ما رق من الديباج واستبرق هو ما غلظ منه ومعنى الغلظ في الثياب الجنة ومعنى الغلظ في الثياب الجنة إحكامه عن أبي عمران الجوني قال السندس هو الديباج البنسوج بالذهب متكئين فيها في الجنان على الأرائك وهي السرر في الحجال واحدتها أريكة وما هي الحجال هي كالقبة أحسنتة تزين بالثياب وبالستور كما هو الحال في تزين العروس في تلك القبة فيزينونها ويرسلون عليها الثيابات والسطور الجميلة وتدخل تلك المرأة في تلك القبة وهكذا هذه السرر السرر أو سرر ليست مجرد هذه السرر بل على حجال وهي داخل هذه الحجال وتزين بها تلك الحجال وتجعل السطور عليها وأما السرير المجرد ليس بذلك الزين فيه لكن سرر الجنة تختلف حتى لو جردت لكن لهم الكمال فإذا المتكين على هذه السرر التي عليها الحجال قال متكين فيها في الجنان على الأرائكية السرر في الحجان واحدتها أريكة نعم الثواب أي نعم الجزاء وحسنة الجنان مرتفقاً أي مجلساً ومقراء هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه إلهنا سبحانه الله وحمدهنا إله الله وحمدهنا